بعد سنين قديمة من الرقاق، سنوات الرقاق التي يعيش فيها الآن كل طفولته من الرقاق يؤدي إلى أن تكون هذه الأمة ضعيفة، متكهن، والله فقعت ومثل ما وقفت فيه في الماضي ومقاتها نظار لسحلة تحدر بالكتور لما مؤتر ما رات في التقليد لما يتنى بالحرب الغاردة اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم لا تصلح الأدب ولا تصلح للمرء أن يحب الأدب أن يحب ويحب ولا يحب أنت القرآن كارغية أخمة وعلى غرار التحاضر في الوصف <تصفيق> بحرارتنا لهذا من بدء الإعلانات كانت في عيد، أن كل المؤمنين محميون في أمينهم المخلوق ولا تقول الآيات من أن دام القديم، كل إعلان مذنب عظيم مجهول قديم عظيم كالإسلام كالشوائية التكتورة في العمر التي نشأت من ذكبرين كنت كم مهلة ولكنها رأس مالية المريكة وردكم يأتي لكنا وليس كل يطير من أكبر وحدك ولكن قد أعزبني تابت وحدة العديد وعين غرب بين اللقابة كمتلاح حيث قانا بسكل صادر متركع ان يتنكر القلق غربي متحد الإجلام على الأخبار من الرسم الأخرى حمال الوقد القادم وقت جاوب أطاعت مجمونا الله من من النوان، فخدمت المكتبة ولم يقم الملك في مصلحة مرتب المسلمين فقط بل كان ايضا كثير الغناء شاهده في ذلك شاهد كل المسلمين العلماء والمؤرخين، والإثنان يقف التاريخ في الليلة موافية للإسلام أكثر مما هي موافية قبل عام وقت ممتر لكن جميلة أقرأها فقد يمتلئ المسرور أن يتسلم غربيهم عن الإسلام بهذه اللهجة وأن المنصفين منهم قدير أقول أن ملكا الله عقابه الأليم الذي لا يرد رأسيه أمر القوم حيث من دونه حتى ترجع أمة العالم في تعاند الريدا فإن أدنى ذلك مشاربة لله ورسوله فتقدر ربته لا من ولا يحقن مبتنع للربا والزنى إذا شاع في مبتنع فمأهل في أمريكا له خرابنا دمارا في الحديث المريك إذا شاع والربا في قد أحلت بمسيها غدر من خيولها هي الانتظار الذي لا يعرفه المودة والحبكة ولا يحترم قوانين الهدا ولا قواعد البيلا إن كلها من صدور أبسط الأمور الدنيئة وتتقع وتستعيد مواجه اطلمة او اطراق معنى تدرة لكتابية وكتابية الدين الوراقية وعلى جانب البحر المتوقف في الدار فننأخذ من الزميد الى الشماء معنى اطراقية قادمة على امتدار كتابية بطريقة يا دول الشر على أكتاب مترار في أعماره مقارنة في أوروبا الأمريكا التي تنير إلى القدر والشوحوك يعني أن العالم الإتناني حيث يحتفظ بأعداد بشرية كبيرة جدا اولا نظرا بالتامان في الكامل المكتابة فقالوا ان هذه الاعداد الكبيرة يغلب عليها لانثر الشبابين نظرا لكثرة المغاليد في الوقت اللهم الولد. في اوروبا وامريكا وانشوا منخفطه في صخوقتها من منخفض عدد السكان وكان اما ذلك وجد قله في عدد الموارد لكل في عدد الحياه تغلب عليهم ان من لم يجد من من اضحاب الاعمار الكبيرة من خامسة هذا تتمند حد حجر تلقائيا حجرة اكتبانية الى اوريبا وامريكا والدحس عن العمق والدحس عن الطرق وكما يقول احد الكلمتين إذا لم تذهب السرعة الى الناس فإن الناس يذهبون الى السرعة السقراء هاتوا في عن السرعة وهذا يكثر التبسط الهائل للناس من الولايات المتحدة ان التوقعات قام الصرف الاقتصادي في العراق في ديله في عام 2030 ما بين 300 الى 400 مليون وهذا اكبر بكثير من الرقم المتوقع في تقارير البنك هذة هذة ثقافية وهذة ثقافية منهما الطقوس هذة الطقوس الإلهية وهذا أيضا أن الطريقة أيضا من الطريقة من الجبل الجليل من خلال الهلال المواجه للظهر المتواضع. من اليوم يكمن اوروبا خلال العقود القريمة القادمة توجد بامارة كثيرا مما عامت بامريكا وبريطانيا من كذلك فقاتات للجماعات الهرسية من في تحقيق القواتم المنهجيات التجارية للمنظمات تاخذ مهمه في تنظيم البنك داخل تراب القرن الحالي ان لدي دليل الاهتمام ليس البلاد البن لا عقيدة لها تكون دائلا عربة من بلاد التي لها عقيدة 36 حسب الأمريكا بما قاله الكاتبان والجنيان في كتابهما التوقع العقيد في قصد السارة تمكن الإرهابيين من الانفياض سلالا من أكتفات للقوى الكبرى حالا بعد خلق الإكلام فعتمدت الإرهاب لها والإرهاب لأني تكوية الأكترية بأكتراب القرن القادم. هنا، ما الذي حتم منك العراق من التوكل إلا إلى أن الأسرة بحاجة إلى حب، وهذا شاهد على خبر ولدي قوة وهيبة عسكرية. أما العراق إلا دولة تبورة فكانها يقاربون عدد فكان للجيشة إلا محاولات العراق تظل على أنها مقتنع بأن أمريكا عاجدة عن كسب حرب ضعيدة ولو كان ضد دولة تبورة إن على الشرق الأوسط وكانت تعبطا جدا في عام عام ٩٩٢٠ وقد جادت في هذا بالأخيب بالمثال الإسلام هو الذي يخدء ربا من الجميع انه الدين العالم الذي تتلى عبر التاريخ أعظم قثر على التقارير اليهودية والمقرارية ونهزون اولئك الذين يتحكمون بفراوات العالم النقضية فكما تضح من احداث سنة تلاثة تبعين ومن الشائرة الإنرانية فإن لم نبدأ لشن خلاح ممكن وكل من يتحكم فانه ينبق بغمال الرفاء الاجتماعي لبذ هرب بل تعلم انريكا ان حاكم الكويت وحاكم السعودية لم يعيش الى الابد شبه من الجهال الحضارة الغربية، بالشكل الغربي الشقي، النسوية، فقد أعلنت إثناها، ثم تهاوى، إلى غير وضع، فأما الحضارة الغربية فقد نسوية شئ من الجهال هناك دراساتي كثيرة تحدث عن دير الوحيد عن إثلاة الأخلاف في أمريكا وفي قبل بعض المشاكلين كل الحضارة الغربية في طريق أثيري من أطلال خلالها أشبه بالبحث الذي بالغت شراسته النهايه في استهانه لكل ما هو معنوي فذهب الكتاب على تراث الشرق سبحان كل مقدة من عنده الحر المكنث ان عمل المخالف لدخ في انعام سنتبعها اخضا من ذيلها والذي كلها بمن فعل يحتمل فيه القتل، دمر العالم ثم رجع إلى نسيته حتى فمن تأذى بمراد الروح المشرقة، أو يغيب الروحية، أو إدمانه للمخبرات، أو قمرات تمنعه بالقلق والتدنير السعار الجنكين والأنراض الجنكين المهار أسائر الجلائح ويليس رحض الألقاء في أمريكا في الأربعينات عدد مديني الحمد سنويا 22 الذين لتعاقون المحضرات في الخمسة الأمريكا 17 مليا من الأمريكا لكن في الخمسة الأمريكا الأمريكا أي بعد السنوات الأمريكا فتفعت المحضر إلى 14 مليا فما جالك الآن أنه لا يوجد ملنا تعامل محضرات اللهم يألا العدد القليل وعقد العدد في اشتريات الامراض الاجترية يعني الجنين او المراجمات الاجترية الاجترية ثمية ثمية ثمية ولهم سعود حسن كندي ميا من أقوى المقاتلات في وعدد من أحدث المقاتلات المضادة للطائرات الأمريكية بفضل إضطرابات النسبي والعقلية النسبي العقلية تناقل البوينت مدائرة من البريطانية النومة كانت 300 من الشباب الأمريكي مقاب من دماغ الزهر وفتح 200 مئة مقاب من دماغ الزهر وفتح 200 كانت نحن ثلاثنا من كلمية والذي لا من في أمريكا غير طالقين لذلك وهذا بالطبع لأن الشهرات التي فيها أفتدت لي خطر وبذلك نقول أن المتقبل أمريكا في خطر لأن شرارها من خلق في الشهوات الأمر المزيد ويضع لهم عمد ذيها وعن قرام ذي الواجبات الملقاة على من أولي الثلاثين أحد الأمريكا من قائمة الطحرة الإسلامية ما تفضح اثنى من يقف في حيثها ويحفل مسيرها الصحرات من المحورنات لا يكفي له البقاء أولا الصحرات الاسلامية حدث انقرب مستهو على الكاحة ولغناه الثرى في الاسلام كما من التلاقح الحضارات المتنوعه معظم الدراسات تشير على ان الاسلام له دور كبير في المستقبل وعلى ان الاسلام يجب ان يؤخذ في الاعتبار عند اي قرار مرتفع ثانيا انطلاف اطلاح الملوين حيما يتكلمون الان عن ايران فانها اصبحت قوة ملوية في الملتفع واصبحت اداط نسيج فعال فراكن ما ايضا ان الجمهوريات الاثلاثية لأنه عدد منهم إلاخا ميلي إنه خلال كلاياك ليفت بالبعيدة بالطفوع المثلين أن نحصل على هذا التراث الذي انتلكت لإترائيل منذ زمن بعيد ثالثا الكفافة الستكامية الملونة يتزايدون بشكل كبير فان الرئيس يثبت في كتبك ان اربعة اثناس من العالم الثالث الذي له العالم الاسلامي بالتبك راجعا ان معظم الملادع في الايد المسلمين الذي يعني ان لحظه من التغيير ايضا بقدر احداث اليات الثاشيه الزعليه من مبادئ ان يقول المبادئ الاشتراكيه من كل زمان إثنائها وإثنائها الاقتصادي وإن مناق فراغا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا لا ينأه إلا إجرام أحمق ولا يجد خلله إلا التغيير إلى هدى العظيم إثناء من ين... من أنهي هذا القرار كله ولم نكن من قبل ذلك الدين العقيدة التي من يمكن أن نجهي بها العالم والدكتمر عليها وهي عقيدة الإسلام الإسلام إيش؟ يجب أن بدأت الفراغ الروح والإسلام الموجود عند الغرب فان كثيرا من مراكز الغرب وزلاته يرى ان الكحرة الاثنانية حجة كبير وعظيم بكل المقاليد وانها تمتلك من وقائل العلم وانكبرة الاعلام الشئ الكثير استاذي يقراسياتي انا راصد البحث ما ينتانا في الصعود غير المحتوى العالمين وبناء عليه شغلهم طالبونا بتسجيل من الاحلام ان تعطل فرقه الفكر الإسلامية والغرب يتحدث عن الصحوه الإسلامية ولا حديثا فيها بها فقط منها وهذا يذكرنا الحديث الاسول الله يتمنى مصيرت بالغرب من نكيرة شهر وان يدركونا ان من اكثر الامور ان تبحث الشعوب على خلق النبي وان تدرك ان مداتها حياتها في حياةها الدينية أن تضع الأيديها في أيضا دعاة العالم الإسلامي لو ترحدت واقيا من اقتصادنا لكان قوة كبيرة سابعا هذا من دعاة الإسلاميين شعبية قوية أن لها بذوراً وأسداً سياسية واقتصادية وبنائية ودينية، وأن من أصلاء أن يخندق أنه لن ترد الغرب من خيار سوى أن تملأ بشرائط التحرق الإقليمية، وفعلاً كيف يعيش معها، وأن معارضة الناتو معارضة التحرق الإقليمية، فيقول. خطأا سياسيا موجعا فذلك يؤدي الى تعجيب الضواتع المعادية للغرب ما يكون تعجيبا للحكومات الموالية في, في المنطقة وكل محاولة لأن الحركات الإثنانية الأخواء العليمة فإنها تتؤدي إلى عمليات إرهابية تقوم بها تلك الحركات مثل ما يحدث الآن في نصر الجزائر ويقول هذا إنه لا جزء من قمع الحركات الإسلامية ويجب أن نتعلم كيف نعيش معها حيث لن نتمكن أبدا من التأثير على هذه الحركات بل علينا أن نتعامل معها ويقول نرى أن على أمريكا أن تقبل وتتحمل صعود القوى الإسلامية إن الإسلام قوة قائمة وقادمة، ولا بد من تقبل ذلك وتحمله. تعالوا لله، وقبلوا أمريك، إن غبت من قنبلة المذال المقيم الذي أبغى وأبغى، وقتل وقتل وقتل، وغضب. روخ صار روع الامنيين اعطا الناس في بلدهم من ما يجدهم فكرهم ادعى على الاعراض والاموال والدمام وخبر رئيسه وتابعه ان هذا الشعب الانكر ما تعيره في بلاد الغرب بعيده عن نفسه. وضع على محرية الدين القراثية إلا نتالبتكم لهذا النظام المقريب ويحملكم طبيعاتكم كل ما اختلف من جرائم ولا يغني عنكم لغدة الشعب ما وضعتموه أمام كثارتكم من سواتر خلقانية أمام خبتموه من كميرات تخترق القيادة والأجهزة أحذر أمريكا من القيار بتأمير المناهد الإسلامية في نفسها وغيرها حيث تخطف أمريكا مبارك بالمدالين للإنتاج على هذا التغيير تتوّر إبارة طريقا بمباثرة هذا التدّير وذلك يقول إنا بكشورين بوحد المناهج الإسلامية ففيهم مواكة الإسلامية الدعالي الإسلامية منه تاريخ الإسلامية فإنّا بحد المناهج التي لا تغذبها. الراد الحديثه تستلزم اكتمال في هذا الامر المعروف له على المنكر وما لا يرضى منه التي فيها بنيان لمواكب اليهود القؤاء ادعيا ان حذر منهم عدم الأمان لهم او اتفاق بقانونهم من المناهب والمناهب الإسلامية وإثمادها إلى معارات قومية والإهداءات عرقية وزنكية في أحياء الحلمية والأسرورية وغيرها حتى مناهب الأزهر لم تتلم من الحلق التغير لقد انفرقت جزان حقوق الإنسان من انتهات كل حقا من على يد نظام المفرد بل تقارير الكمبيت والكاربية الامريكية نفتها هذا النظام في اعتبائه وتدميره لحقاة الامكان فقال فاحت جوائر امريكية فكتبت مصاحب جدا, جدا الموت في امريكا ورضاها وخصوبتها على التصورات الاسكندنافيه رغم تجاوزها لكل الحدود تتقاطع لكل المبادئ انا اخشى ان امريكا من غث الشعب الذي كان مكتما من الزوار الذين يزورونه سيخرب بالهم من ويقصوا متاندين للغايمين أربعين أفضل أمريكا من الضي والكريان الذي تباشره في العالم كله كبدلا من أن تكون الأم الحنين أو الأم الرحيم الزراح تنفح ضموح المحرومين بدلا من ذلك أكبحت وحشا كاترا وأكدا هاتيرا يقتلوا ويقتلوا كل من لم يتبخ في كلك. إلا أمريكا مقدر إرهابي من مقدرة لك. أقبلت دول الفقراء منها، وتملّينا ضبطها والخلاص منها، حتى الخلفاء يقاتلون فقاستها ولا ميل شرها، فإن دنيا الملك لا يقتصر على خارج بلادها، بل يقصد إلى داخل أمة الإسلام. لماذا يشكل الأمريكان في من النظام الخبراني لماذا يشكل كثير من ظلم لماذا وقعت أحداث مكتب وأبادة الإخوامة الصغار لماذا وقعت أحداث إطلاقينة وريض الأمريكية من قالوا منذور إلطاقها بالمثلين لماذا تكتير هذا المبنى بالذات في إطلاعهما أن يكون اكتبت لأن يكون كثنا كبرائينا قالوا إن الذي فعل هذا الحدث من كتائب مشبه لأن هذه الكتائب مدغل يزول في البيت والشرطة وعدة مولايات وأنها تحدد عطرات الأمين أليس هذا من الدنيا الواسع عليهم وهم غير قادرين على تحمل إن كترة الضرائم يكون يمع القتلى والتركة والأتجارة أثناء الشهود والملايين الملاذات، وأمريكا مشاركة من ضمن جريمة دولة، وتريد هذا أن أن من المتحدة تضرب لها كل حملة إرهابية توجهها أمريكا، إنه هو الإرهاب في العالم. ومن قالها فهو الإرهابي. من يكتفي بالأفراد والجماعات والشعوب، ومن اظهر إرهاباً عند أحد أو عدداً، أكره من يكتفي فهو إرهابي. ويذكرنا بكثة الحطاثين والطنياد عندما خرج رجل يفتاد في يوم بارد وعطاد مضيوخة من العطاثين وكثت درسا وأخذ ودهد عليها الواحدة والآخر ومشدة البلد مجرد دموع عيناه. فقال اخر احد العتاقير من كلام اخر اندر الى الثينار من يبقى علينا فقال الاخر وكان فترا لا تنذر الى دموع عيناي ولا اندر الى فعل يا ذي فيذكرنا بخصة من الذي كان للذخر الطريقيا بالفتين تعبده بحلاوة الروح فتاخر مبرح مبرح ان هو ترخص ان هو الله يعبد نعم وترخص ان اما ان نذبح بالفتين فلا بد أثنى من كذابين بعيداً عن الحق أثنا شعباً كاملاً كل ما نبى هذه التهم واحدٌ البعيد بترى هيئة المخلوقين يعينون كباري السهام في القتال جماعات هذه عارضت الولاء وتحتاج للمغازي من رأي من الولايات المتحدة تدرى كانت لا تحكم بطريقة تنتاجها مع تكتير الجماعة المتحدة للإبلاد وهذا هو القول ولكن الجماعة المزعين فقط هي التي تعتبر الولايات المتحدة كافرة فهذا كلاما جماعة هو سلامة الأولى للإسلاميين في أرضنا، من في أبناء العالم الإسلاميين، وجميعهم على أن يلواح مستحقة ثقة، فصرت في بكرنا طيب، بكل في بكرنا أن نزنيها ولا استفاضنا، فكل جر من لا مقرر من كفر المتحدة إلا كان جيدا لأنجلطان مثل الله أو من كان جيدا لبارك الضربة علواء السلطة وعلماء الشوق كذا, كذا يكون كذا وهكذا يبكر ما نكتبه الخارج لأن يكون الذين من أهل اتباد والمشاركين من 30 حتى 30 مزيزة كنت موضوع كتب لولا ان اثاره بالدعاء العام الأمريكي من الوضعين لما يضع خبر التاسعة ان تكون لأن ومنذجها ومنذجها من ذهبها ومن ذهبها ومن ذهبها ومن ذهبها لا إله إلا الله محمد رسول الله وليس الأمر كما ذعل قراري بالتبنى من أنها كدرت كافرة لأنها لا تحكم بطريقة تنتجن مع تكثير جماعة المتطلع. والاستهام باطل وكاذب والدعاء الحمد عمريكي لا يجبه عن اثنان شيئا اذا لا يجب لا في الكنة اثنانية ثابتها ولافتها وقريبها وبعيدها ونطرقها ونطرقها من يقول امريكا يجب ان تحكم القانون الإثنان. ولم طالب المسؤولين يوم ما هل الذي ترى تحت حكم الحكم الاحمام هذا الصراع من حركه الاميه على جماعه جهاره الحكومه اصبحوا دليل كان يكون الإجمال واعتبر أمريكا كاترة التفكير المعتدر بالإجمال هل يقول إن أمريكا مثله ما هو هذا الغراء الذي لم يجد له في طرارات إيهان بحق الحديث 5 في طرار بعض بذلك كما منا على الأخر كان كل أمر باي من رأي في امتلاع الجهاد الدولي كذلك فهو ودلك من الظلم الجهاد في مثل الأمامات الأخرى ولذلك من الظلم الجهاد الولايات لا أسأل العام العامة في أمريكا فالهذه 3 مرغمة واحدة وإنما تراتم الإنشاء يبقى قرار العدد التي في, يمكن في قرار لا تعملونا الى هيئة من الزعاة عنو التي دعمتم ان فيها نسأت منظمة الجهاز الدولية قلت يكون الى اراحي الارضاعة الثمانيون رعدها تجل مرة في الحنطى الثمانيون واخرى في في دائما في منظمة الجهاد. ان في هذه الاوقات ان كان من خلال استقرار الطين دليل في التنميه في جنوب النهر الا يا هيئه الجواز القضاء المصري المنح في اواخر 84 -80. قد لا كل كله من شدك زورا كما نتكتنوها إليك وغضر أنه لا توجد منظمة جهة من منظمة جهادي فنظر كفا علمين الأنبات كفا الضعيد عند دخول